وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه متاعكم متاعا حسنا إلى أجل مسموم و يؤت كل الذي فضل فضله وإنت ولو فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أ فمن كان على بينة من ربه ويتلوا شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مُوَعِدُهُ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 ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هاج وجا ويبغون هاج وجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 وَيَا قَوْمِي مَن يَنْصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَيْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ, وأهلك إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراه ومرساه إن ربي لغفور رحم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم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 وَنَادَى نوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ مُنَوَّعَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 ولما جاء أمرنا نجينا هود و الذين آمنوا معه برحمه منا و نجيناهم من عذاب غليظ.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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقال تمتعو في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز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 قالوا يا شعيب أصلياتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا منا وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون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 والناس أجمعين وكلن قص عليك من أمباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعضة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إن عاملون